ولا تقولوا لما تصف ألفن تقوم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب إن الذين يفترو على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل عذاب اليم وعلى الذين هادو حظمنا ما قصصنا عليك منه قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون